هو الذين يؤسون ما آتوا وقلوبهم وجلتهم أنهم إلى ربهم رادعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها تابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ما القلوب؟ لا ترءوا اليوم إنكم من على صرون قد كانت آياتك تلا عليهم فكونتم على أعقابكم تأكضون مستكبرين به ثامرين تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَّهُ الْقَوْلُ أَمْ جَاءَ عرفوا عنه فو له مونكرون أم يقولون بهذن بلذهم للحق وأستهم للحق قالهون ولو استبع الحق أهواءه لفتدت السماوات والأرض وما فيهم بلتينهم بذكرهم فهما ذكرهم معرضون أم تسألون خر وهو خير وازفين وإنك لتدعوهم إلى طراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الطراط لناكبون